امتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقي امتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقي دولة الإسلام قامت بجهد المتقين قدموا الارواح بثبات ويقين دوله الاسلام قامت بجهد المتقين قدموا الارواح حقا بثبات ويقين المدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدالعز المهيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قامت وبدالعز المهيب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أوفياء لا يهابون الحروب أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب برجال أوفياء لا يهابون الحروب صاغ مجدا خالدا لا ليس يكن أو يغير أمتي الله مولانا فاجوذ بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فاجوذ بالدماء لن يعود النصر إلا مع الشهداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الانبياء قدموا الارواح لله وللدين فداء من مضوا يرجون مولاهم وجود وايبا شمس الصمود ولقد سرنا جميعا التلي شمس الصمود وانا قد سرنا جميعا جميعا لرب المجد القديد لنعيد النور والهيمانا والعز المجديد برجال انطلقوا الدنيا وفازوا بالخلود لنعيد النور والهيمانا والعز المجيد برجال انطلقوا الدنيا وفازوا بالخلود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 قد فجر فارفق بالنصر المبين الدولة الاسلاميه في العراق والشام